أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت Tanza ul wan ka fehim فهو المهتد ومن سَوَّمٌ أَنقَضُوا Al-yamini wazata al-shimali wakalbuhum لو اطلعت عليهم لوليت ba ba القوم فليتقوا بيرستم منه وليت لو وانا يشيرا مما بكم احبا non tan colu or pa la voilà toma Whoa. van cor van ma that <laughs> وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَنْسِ in ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها متكئ က bo vi le ma le o y le niရ lunaအ aသ maြ na yeah il tanjanna tayni at ukulaw Quan cana la gota